<تصفيق> لا قوس بها هذا البلد وأن تحل بها هذا البلد ووالديه وما ولده لقد خلقنا الإنسان في أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَغْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين rabet ve madra ve nakrabati en miskinan boo والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم